إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا ونسيئات عملنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد دكتير النهاردة ليه إحنا وقفنا عند زكاة الحلي صح؟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 وكل ذهب وفضة هنا بقى استدلب بعض الأدلة اللي وردت زي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة, لا رأى امرأة ومعها بنتها تلبس ورين من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما معنى كده ان في يوم زكاة؟ في أدلة أخرى زي حديث أم سلمة قالت كنت ألبس ألبس أوضاحا ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز دل على أنه إيه ده تفسير للآية أنه أكنز هو والذين يكنزون الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما يؤدى زكاته يعني النصاب ففيه الزكاة طيب ما هو نصاب زكاه الحلي. ما هو النصاب الذي يجري في زكاه الحلي النصاب في في الزكاه عموما 85 جرام ذهب عيار 24 85 جرام عيار 24 طب عيار 21 يبقى كام 97 جبناها ازاي 24 على 21 في 85 يديك 97 طب 18 نفس الكلام 24 على 18 في 85 يديك كام 113 يبقى زكاة لو كان واحدة عندها ذهب عيار 18 يبقى نصابه 113 أكثر من النصاب عليه الزكاة 2.5% اقل من النصاب ليس عليها زكاة كذلك لو عندها 21 عليها زكاة إن كان أكثر منه عليها الزكاة أقل منه معلوه طيب سؤال افرد بقى عندها 18 و 21 و على بعض من ده على ده لده يكمل نصاب ولده يكمل نصاب قدامها حاجة من الاتنين الحاجة الاولانية تحول الكل بفلوس يعني تضرب 8 عيار 21 في 97 هتطلع عليها كام مبلغ تحسب كل الدهب اللي معها 18 وعيار 18 وعيار 21 وعيار 21 كله تحسبه من غير مصنعية وبعد ما تحسبه تشوفه وبلغ المبلغ ده ولا لا يعني تسأل على عند السائغ على عيار 21 بيسوي كام وعيار 21 بيسوي كام وبعدين تضرب عيار 18 في الجرامات اللي عندها وعيار 21 في الجرامات اللي عندها هيطلع في النهاية مبلغ هيسوي المبلغ بتاع 97 جرام و21 يبقى هذا الايه اللي عليه زكا حل تاني بقى انها تعمل عملية حسابية تحول كله بس هي لو كانت شطرة في الحساب يعني تحول كله لعيار واحد اللي هو عيار 21 تخلي العيار 21 عندها مثلا 50 جرام عيار 18 عندها مثلا عيار 18 60 جرام تعمل ايه بقى تحول 60 جرام دول اللي ل21 ازاي 18 في 60 على 21 هيدلها ايه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 قول الامام ابو حنيفه وروايه الامام احمد ان في زكاه وده الراجح لان الادله توافق هذا الكلام مسألة السادسة الالماز قبل في المساله السادسه الالماز ليس فيه زكاه الالماز ليس فيه زكاه ولو ان المرأة ترهقها الزكاه احيانا النساء ما بتبقاش بتشتغل ما بتشتغلش فالزكاه بتبقى ارهاق ليها فتعمل ايه وطبعا جزها عشان يبقى مثلا عندها يطلع ألف جنيه في السنة زكاة فوق زكاة الأموال اللي عنده ممكن يرهقوا أيضا فلاح حل من الاثنين تبيع الدهب اللي فوق النصاب وتشتري بيه ألماز ويبقى عندها برضو حلي اللي هو الألماز لأن الألماز مفوش زكاة أو تشتري بيه دهب صيني طبعا الدهب صيني هيجيب لها إيه خمسة كيلو دهب الدهب الصيني برضو مفوش زكاة لان الدهب الصيني حقيقته ان معادن ما لهاش ذهبيه اصلا ولكن مطليه بمواد تشبه الذهب وايه وتستعمله و... ويس... النساء كانه حلي ذهب يعني انما هو ما فيهوش ذكاء فهي هي دي تشتري بيها حاجه تنفعها تشتري بيها مو مف... في حاجه مف... شيء مفيد ف ممكن تفعل ذلك وممكن كمان ايه ت... يعني الافضل لها انها تجع... تحتسب وتتصدق باموال الذكاء إن كان معاها مال يعني المساله السادسه لا المظمه مفهوش ذكاه لانه مش ذابو فضه تحول المال كله تحوله لمظمه المظمه الثروه عندها طبيعي الثروه موجوده ازاي ايه عندها ممكن يبقى واحد عنده عماره عماره برج 12 شقه والشقه بنص مليون جنيه يبقى عنده 6 مليون جنيه معلوش ذكافيه هو بالكتر أموال الزكاة أموال معروفة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حددها هي دي لي فيها زكاة غيرها ما فيها زكاة في زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض وعرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف من أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاه وأشملها وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول ليه البضاعة يعني فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين والزكاة واجبة في لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاز بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم حديث ماتفق عليه ولا شك أن عروض التجارة مال عروض التجارة لبضاعة محلات التي فيها بضاعة دي فيها الزكاة والعرض يعني اسمها عروض التجارة مش, مش بيع مش زكاة في المبيع مش كل ما بيع حاجة فيها زكاة لا فيه فرق بين البيع وفيه بين عرض للتجارة عرض يعني اتخذه سلعة يبيعها من أجل الربح أما واحد عنده حاجة راغب عنها وأراد أن يبيعها دي ما فيهاش زكاة واحد عنده عمارة وعايز يبيعها وقعدت ثنة معروضة للبيع هل دي فيها زكاة ولا لا؟ لا ليس فيها زكاة ليه؟ لأنه لم يبيعها بغرض التجارة حتى لو أراد الربح لأن ليس كل من أراد الربح هو عروض تجارة لأن عروض التجارة يعني سلعة سلعة يعني أخذ رأس المال اشتري ببضاعة وبعدين بحها فخذ رأس المال تاني اشتري بيبضعة تانية ربح فيها وبعدين بح فخذ رأس المال تاني جاء رأس المال هو لايه اسمها عروض اما واحد اشترى شيء وسبها عنده وبعدين كان عايز يبح عشان محتاج الفلوس ده مش, مش عروض تجارة وليس فيه زكاة طيب شروط عروض التجارة ان يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا اتنين أن يملكها بنية التجارة نية التجارة ثلاثة ان تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة طيب نصاب عروض التجارة إيه هو عرب آه نصاب الفضة اللي هو 595 جرام فضة جرام الفضة دلوقتي بستة جنيه وشوية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 ده بيخصامها من كل اللي عنده كأنه مش عنده واحد سالف إنه فلوس بقى له سنين وهو راجل فقير وهو التاني يعني ايه تصدق بيه عليها وقال خلاص أنا مش هكوتا منه يعني ايه هو راجل فقير ومش ولا ينتظر رجوعها النوع التاني من ديون ديون حية ديون حية سواء بقى ديون تجارة ساعات المحلات بتاخد من بعضها ديون وساعات ديون حية يعني واحد جار المحل وبياخد حاجات من المحل وبيسدتها في اخر الشهر لما يقبض وهو متأكد انها جاءت تتحسب كأنها من فلوسه خلاص يبقى اول حاجة يحسب بضعطه بسعر الجملة ثاني حاجة يحسب الديون اللي لي الحية ويسقط الديون الميتة ثالث حاجة يحسب الديون اللي عليه اللي عليه في شركات عليه لها فلوس لسه من دفعتش في فلوس عليه هو فلوس شخصياً ديون عليه هو بعيد عن المحل بس بتتحسب برضو لان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 او فيه فلوس هو حوشه عنده في البيت بيحتكه عشان يشتري بيها حاجة تانية فكل ده يدخل في ايه في عروض كده كده كده اربع خطوات في النهاية يحسب مجموع الحاجات ديات يعني البضاعة بسعر الجملة زائد الديون اللي ليه الحية زائد المبلغ النقدي اللي معاه ناقص الديون اللي عليه في النهاية يطلع مبلغ طلع المبلغ ده فوق النصاب اللي هو 595 جرام فضه بسعر جرام الفضه بقى ساعتها يتصل باي صائغ ويعرف سعر جرام الفضه كام لو بلغ هذا المبلغ نفترضه مثلا 3000 ونص يبقى عليه 2.5% من القيمه الكامله يعني فضل 5000 جنيه طلع 2.5% 10000 جنيه 2.5% في القيمه كامله وليس في مزاد على 3000 ونص الذكافه اعمال المقاولات لا ما فيهاش زكاة إنما زكاة في الأموال الأموال التي يكتسبها المقاول دي أموال دخلاله يستقبل بها حول كامل سنة يعني آه على رأس كل سنة حولية آه حولية هو ليه كل انسان بيبقى ليه حول خاص بنفسه اليوم اللي بلغ فيه نصاب عنده إن ما كانش فاكره يحدد يوم وليكن أول محرم هو ده المبلغ بتاعه المبلغ الحول بتاعه في يوم آخر يوم في زلحجة يحسب الحزبة دي وشوف عليه كام ويسدد وهل يجوز دفع الزكاة أقصاط يعني فرضنا أن هو محل عشان يطلع مثلا مبلغ كامل من محل مرة واحدة تبقى صعب عليه الإجابة إن هو يجوز أن يدفع أقصاط بشرط أن يكون قبل الحول وليس بعد الحول يعني الاقساط تكون الاقساط اللي في الدنيا متاخره صح تشتري سلعه بتدفع اقساط بعد ما اشتريتها لا الاقساط في الذكاء مقدم تدفع اقساط في الحاجة اللي جايه يعني السنه الجايه الحول اللي جاي بدفع انا اقساطه من دلوقتي بتوقع زكاتي كام وبعدين ادفع 100 جنيه في الشهر في اخر السنه ابقى 1200 جنيه اتبقى لي كام في الزكاه اتبقى لي مثلا 200 جنيه ادفعهم دلوقتي وهكذا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 لحظة للفقير يعني عشان قطر نقول دلوقتي ان الزكوات بتبقى على انصاب الفضة انصاب الذهب انصاب الذهب اعيار 21-97 دورام يعني ممكن يوصل لتكام 30 ألف جنيه وده مبلغ كبير يعني ما فيش ممكن كثير من البقالات ما فيهاش مبلغ يساوي 30 ألف جنيه ده فيها كرتونتين شبسي و 2 كيلو جبنة يعني, يعني أقسم فيها مثلا خمس ست تلاف جنيه عشر تلاف جنيه إنما هيبقى تلاتين ألف جنيه مبلغ يضر الفقراء كدا. ناس كتير جدا مش, هي... مش هيطلع عليها زكاة وأصلا الزكاة فرضت مواسطة للفقير وديت جارة شغالة فيكون فيها زكاة العروض فالأفضل هو زكاة الفضة نصاب... نصاب الفضة ولا اعتبار في التقويم لمشتورية به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول نحن قلنا العبرة فيها بقيمتها الجملة سعر الجملة بالنسبة لعروض التجارة في مشاريع في قائمة في دول يعني زكاة عروض التجارة في السعودية الدولة بتجمحها السنة اللي فاتت زكاة عروض التجارة كانت في السعودية 85 مليار ريال في السنة واحدة وكانوا بيقولوا زادت عن السنة اللي قبلها 10% يعني كانت السنة اللي قبلها حوالي ايه حاجة يعني 78, 78 مليار ريال فمعنى كده ان زكاة عروض التجارة لو تقنن دفعها طبعا هي بتدفع بسرعة عشوائية وان الناس بتدفعها جنيهات فالعلماء قالوا ايه الافضل للزكاة انها تجمع ويتعامل بيها للفقراء يعني انا واحد زكاة وخمس تلاف جنيه ماشي الخمس تلاف جنيه دولت أنا ممكن قدي لكل فقير عشرة جنيه وفقراء البلد كلهم هينبسطوا وممكن يجيب فقير من الفقراء قدي له الخمس تلاف جنيه كلهم وقلوا اعمل بيهم مشروع محل سوبر ماركت هيفتح المحل والسنة الجاية لو كان شطر شوية هو اللي هيقدي الزكاة يبقى أنا كده أغنيت فقير في كل سنة إنما العشرة جنيه دي مش هتيغني حد هياخدها هيشتري لشوية عياله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 للمحلات واحد اسمه خراس أو ساعي يروح للمحل وياخد منه زكاة بتاعته وده يجمع كلها في بيت المال وبيت المال هو المسؤول عن أداء الزكاوات لمصرفها يقوم عليها عامل من العمال يعني من وزير مثلا والوزير اسمه عامل لأن الولاية كلها قائمة عن وكالة الشعب يعني كل الولايات اللي موجودة في الدولة على ان الشعب وكلهم فالشعب اعلى سلطه من الولاه الشعب من الولاه ولذلك نستعمل هذا اللفظ ان السلطه في ايد الشعب بنفس المعنى ان الشعب اعلى من الوالي يعني الشعب اعلى من الرئيس الجمهوري ليه لأن رئيس الجمهوريه شغلته يخدم الشعب خادم الشعب, خادم الشعب. ده وظيفته ليه هو وكيل عن الشعب في أداء زكواتهم وقبض مستحقتهم هو يد الفقير هو يده الفقير بيقبض عن الفقير ماله ويديها للفقير فالولاه كالوزير وكده نسميه عمال وكانوا في عصر الصحابة يسمونه عمال أرسل فلان عاملا على البصرة عامل يعني إيه والي على البصرة يعمل في البصرة فالعمال اللي هم يتعامل عليه وزير وهذا الوزير يبقى معاه ليحة وقانون في مصرف الزكاة يصرفها في الوجوه الشرعية ودي هتبقى أنفع للمجتمع زكاة الخارج من الأرض ده النوع نوع تاني من أنواع الزكاة بعد زكاة النقدين وبعد زكاة العروض التجارة ده النوع التالت الخارج من الأرض قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتهم ومما أخرجنا لكم من الأرض وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا يعني قوي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 لأن الأموال هتبقى كثيرة جدا والزكاة هتبقى كثيرة فلو لم يدخل لا طماطم ما خضرات والفاقه كلهم ما فهمش زكاة هيجي دلوقتي أحكمهم هو تكلم عن الحبوب والثمار التي يمكن ادخلها يبقى كده أول حاجة مكيل او موزون تاني حاجة يكون مدخر تالت حاجة يكون مطعوم حبوب بتتاكل يعني في حبوب ما بتتاكلش زي بذرة القطن والكتان ده لا يؤكل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 الستمائة تصاعة او ستمائة كيلو واتناصر مش معنى ايه الامح لا ده هو بيضرب مثال الرز الصع الرز بكام نعرفها ازاي مش في بيبقى في ورقة كده متعلقة ايام ايام زكاة الفطر فيها الرز صعه بكام والامح صعه بكام بتاخد انت الرقم ده وتضربه في تلتمين فلص. الرز تقريبا 2 كيلو كام وتسعمية او 2 كيلو سبعمية وخمسين يادا يادا يعني في خلاف يعني لو 2 كيلو سبعمية حتضربه في 300 يبقى حوالي 900 كيلو او ما يقرب من 900 كيلو الا شوية يعني ده نصاب الرز طيب انت عايز انت عاي... حاجة انت ما انتش عارف تعرف الصعب بتاعها كام تعرفه ازاي طريقة سهلة جدا هتجيب ميزان ماشي حساس و وتاخد اربع حفنات من الايه من اللي انت عايز توزنه اربعه اربع كده بحيث ان ايه ما تبقاش زياده يعني هي بتبقى ملوي ايديك الاثنين وتحطهم على على الميزان واللي يطلع منها يبقى هو ده الصح خلاص اي حاجه عايز تعملها الصاع عباره عن اربع امداد والمد هو ملئ الكفين من الايه من الشيء تاني حاجة ان يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة النصاب يكون مملوك له وقت الزكاة نعم. اي حد من ايد وسط لا صغير لا رفيع لا عيل صغير ولا كبير يعني متوسط يعني ايده متوسطة بتختلف جرامات يعني ما بتبقاش كبيرة اوي بس من ايد متوسطة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 سوف نقول هذا كل واحد يقسم نصف حتى لو مضربة أو مزارعة أو موسقاة يقسم نصيبه كام ويؤدي في زكته لا، هذه الصورة طبطة الأصلاً، صورة البيع محرمة أريد أن تلحب بالتأسيم ليس مش مشكلة بس هو ملك وليس مش مشكلة ممكن تلحب بالتأسيم لا لا يجمع لا تجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق يعني لا هتجمعهم على بعض ولا يتفرقوا كل واحد لي نصيبه كل واحد لي ملكه التجميع ده بقى ما يجيش إلا في باب واحد فقط اللي هو باب زكاة المواشي اللي احنا هنجيلها دلوقتي إن شاء الله الوجوب في الحبوب والثمار العشر فيما سقيا بلا كلفة بأن كانت عثرية عثرية يعني إيه لها جزور طويلة تحت الأرض محدش بيسقيها أو تسقى بماء العيون ونصف العشر فيما سقيا بمؤنى نصف العشر يعني كم في المية خمسة في المية يبقى ده بيخرج زكاته خمسة طبعا مصر كلها بتخ... بتسقى بمؤنى وبكلفة ليه؟ لأن هي بتعتمد على نهر النيل ونهر النيل بيبقى بيجري في مجراء فبيضطر العامل أنه يجيب مكانة راي من أجل أن تروي أرضه ودي كلفة في بلاد زي لبنان مثلا بيعملوا مدرجات الرز ويتركوها الأمطار بتنزل بتسقي الأرض وحدها دي من غير كلفة فهو على حسب الزارع لو كانت بلا كلفة هيطلع عليها 10% لو كانت بكلفة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 وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر يعني عروض تجارة يعني محلات العسل اللي بتبيع بتتاجر في العسل فدا يعمله كعروض تجارة أما العسل كعسل اللجنة أفتت بأنها ليس فيه زكاة والأحوط أن كان له عنده عسل للاستعمال الشخصي وبلغ عشر قرب يعني تقريبا 66 كيلو فيجب فيه الزكاة على الأحوط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 ليس بريكاز يعني لقطة يمتلكه إلا إلا إلا الحاصل المحصول عليه من دفائن الأرض نوعين نوع عليه علامات المسلمين فده يكون لقطة ملك لآخذه كله بعد التعريف سنة يعرفه سنة وبعد كده ياخده كله وليس فيه زكاة إلا أن يستقبل به جديد أو دفائن الجاهلي أثار من أثار الجهلية ده الركاز ده لو حصل عليه بلا مشقة عليه, عليه 20% اللي هو الركاز لو حصل عليه بمشقة كله له ليس فيه زكاة كله له يمتلك كله ده على قول المؤلف والراجح أنه سواء حصل بمشقة او بدون مشقة وهو بلا ركاز لأن غالبا دفائن الجهلية تحصد بمشقة ويعرف كونه من دفائن الجهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات واحد لاقى صرة فيها دهب دانانير ده ذهب فبيفتحها كده لاقى مرسوم عليها من نفرتيتي يبقى ده ايه ركاز يعمل بقى ويمتلكه كاملة ويخرج عليه 20% من زكاته كن بقى أن تمنعه من ذلك او لا هو ملكه حقه الشرعي يمتلكه الدولة عايزة تشتريه حرة تشتريه الدولة عايزة تحافظ على أثارها تحافظ هي حر إنما القانون الجائر إن كل من وجد أثار يجب عليه أن يسلمه للدولة طب وفين شرع ربهم وبيقتلوه وبيعتقلوه كمان فده جعل إن هي أصلا يعني جعل التدخل فيها بصورة أكبر يعني التدخل يعني إيه إنه هو عشان تحافظ على أثار الدولة الدولة عايزة تحافظ على أثارها طب هي أثر الدوله اصلا بيتحافظ عليها ولا الأثر اللي متباع ال 20000 قطعه لبريطانيا اللي, اللي هو بيتحالوا على وزاره السياحه عشان ييجوا ياخدوها ومش عايزين ياخدوها ده مين اللي وداهم في بريطانيا وهكذا يعني من الاثار المهربه مين اللي بيهربها فهو المقصود ان الدوله لو قانونت الموضوع ده هيبقى فيه افيد بكثير جدا اللي لا اثار طبعا بغض النظر عن وجود كفر والحفاظ على الأشياء الكفرية والتعظيم المتاحف الاصنام الكفريه والحاجات كلها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 وكانت الأصنام ديت آثار ولا لأ ده آثار عظيمة جدا ده كانت العرب كلهم بتعبدوها ده انت منتشعر في القيمة الأثرية اللي النبي صلى الله عليه وسلم انكسرها ديت والتراف الإنساني اللي نبي صلى الله عليه وسلم انكسروا هوبل ده كان بيعبد كل الجزيرة العربية كلها كان بتعبدو تأتي له من أقطار الأرض عشان تعبدو في الكعبة مش بوزة اللي انكسر الصنام بتاعهم انكسر هدلنا الأرض كلها ومرضوش يبنوها والنبي صلى هدم حول الكعبة 360 صنم ولم يراعي الحقائق الإنسانية والتراف الإنساني والوجدان الإنساني والعبوديات الإنسانية وحقوق الإنسانية كل كلام ده كلام مصطنع لتغليث وحماية الكفر انما الإسلام أتى بهدم الأصنام وكل النصوص اللي في الإسلام بتأمر بك كسر الأصنام علي ابن أبي طالب قال إيه ألا أبعثك على ما أبعثني النبي صلى الله عليه لا تجد صنما إلا إيه طمستة ولا قبرا مشرفا إلا إيه سويت ما هو اللي عليه رسم النفرتيتي ده أنا تأكدت النوع من من أثار الجهلية فخلاص ده ركاز أعمل فيه إيه بقى أسياحه ده هب وبيعه وقيمته دي أطلع فيه عشرين فيلمية إنما أنا نفرتيتي صورة نفرتيتي ديت ويعظموها والله الهدف ليس المبالغ، الهدف ليس المال يعني والله أنا ليس دعوة المشيخ اللي بتقول، أنا ليه دعوة بش شرع الشرع ان اي صنم يحرم اقتناؤه يحرم حطه في متاحف ولو كان أثر جهليا نبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي في هدم الأصنام حول الكعبة أي تراث انساني وأنا أقول لك أولا كانت الطراث الإنساني في هبل أكثر بكسير جدا من جوزة أخذت بالك وأكثر من كثير جدا من أي فرعون حتلاقيه أي فرعون حتلاقيه عايولك رامسيس إزيس أزوريس أي حاجة من الحاجات اللي بيتحقوا علي نبيها ديات بس في النهاية هي أصنام تعبت أليها تعبت وكان الأليها التي تعبت حول الكعبة كانت أعظم منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرعي ذلك ده المقصود يعني برضو أصنام هي التمثيل دي مش أصنام حتى لو كان طاعة حسين ما هو صنم برضو الهرم لا الهرم ماش صنم يعني انت عايز نهد الهرم يعني لا مش صنم وأما المعدن فيه يرضو شبها ان ليه الصحابة لما دخلوا مصر ما هدوش الاصنام ديات هنقول اللي بيسأل السؤال ده جاهل ومش عارف تاريخ مصر أصلا ولا عمره شاف تاريخ مصر ولا أرى تاريخ مصر ان الاصنام دي اكتشافوها امتى كانت موجودة يام الصحابة ابو الهولدة اكتشافوه امتى مش في العصر الحديث وكان ابو الهولدة كان الهارامة دي مش كانت مدفونة واكتشافوها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 فاللي كان بيقول ان الحاجات دي كانت موجودة في عد الصعابة لا ما كانش موجودة لان الاثار دي كلها كانت مكتشفة في العصر الحديث ليس المعدن فهو كل ما تولد من الارض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار ام جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق وتجي فيه الزكاة بالاجماع كما سبق لعموم النصوص الوردة في وجوب الزكاه في الخارج من الارض كقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض يقصد يعني ان كل المعادن التي تخرج من الارض حديد فضه نحاس كل ده فيه زكاه والراجح ان ذاب الفضه فقط هو الذي فيه الزكاه ذاب الفضه فقط اما البترول ما فيهوش بترول ما فيهوش زكاه ده فقط اه خارج من الارض بس ليس له قيمة تعد فيه الزكاه انما الخارج من الارض من الذهب والفضه ده اللي النصوص وردت في أداء الزكاة فيها إنما اللي يقصد أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض يقصد بها مما أخرجنا لكم من الأرض مما ورد فيه النصوص زي الحبوب والثمار والذهب والفضل في زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام أو بيسموها زكاة المواشي الإبل والبقر والغنم البقر يشمل الجموس أيضا فهو نوع من البقر والغنم يشمل الماعز والضأمي وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإضاحة يبقى الزكاة البهيمة العام يخصد بها الإبل والبقر والغنم فقط ثلاث أصناف بس هما اللي فيهم الزكاة بشروط يعني يعني الحصنة مفهاش زكاة الحمير مفهاش زكاة أي حيوان آخر مفهوش زكاة هوة الإبل والبقر والغنم فقط وده اجناس يعني الابل بانواعها كلها والبقر بانواعها كلها والغنم بانواعها كلها ده في غنم ليه انواع عجيب في منه شفت غنم خروف لديل اسمه ايه في المانيا لا انا شفت خروف لديل خروف صوف وكل حاجه بس بدل ديل وليه اسم هناك انا مش فاكره يعني سواكني اسمه ايه سواكنا صح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 خمس حبيات بس البقر عشان أقل شوية ثلاثين الغنم عشان أقل أربعين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود بقرة ذود يعني إبل يعني صدقة والحديث معاز بعثان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمراني أن أأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة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 يعني لا يعلفها صاحبها لا يتكلف في أكلها إنما يتركها تأكل من الأرض وهو الذي ينبت زكاة. عليهم زكاة. المزارع لو كان بيبيعوا كده يبقى عليهم زكاة عروض تجارة فيها والناس اللي بيتبيع اللي هم عندهم غنم وبيبيعوا ده عليهم عروض تجارة لأنه مش هتنطبق عليهم شروط هي تنطبق عليهم تجارة آه. هنجيلها دلوقتي وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد كانت العرب واحد يبقى عنده مثلا إبل أو بقر ويسيبه في الصحرة يأكل كما يأكل ويرجع في آخر النهار ده اللي عليه زكاة في الحول او أكثر الحول يعني أحيانا بعض الشهور الصف بيضطر أنه يعلفه لقلة الماء ما فيش نبات فدوائه يدخل فيه أيضا يدخل فيه زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغلم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاه يعني من أربعين إلى مائة وعشرين شاه واحدة وفي كل ابل سائمة في أربعين بنت لبون دي برضو حنيجي لتعرفها فإن كانت طرعى أقل الحول ويعلفها أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها الرابع ألا تكون عاملة وهي التي يستخدم صعبها في حرف الأرض أو نقل المتاع او حمل الأفقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب أما إذا عدت للكراء فإن الزكاة تكون فيها فيما يحصل من أجرتها إذا حل عليها الحول يبقى كده ده أربع شروط من شروط الزكاة الأولى أن تبلغ النصاب ثاني حاجة أن تكون سائمة ثلاث حاجة يحول عليها الحول رابع حاجة ألا تكون عاملة طيب مين بقى اللي عنده الحاجات دي ويطلع عليه زكاة هو شخص واحد بس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 فده نعمة فالله عز وجل أوجب فيه الزكاة من أجل هذه النعمة أما لو أخذها تجارة فمش حيبق عليها زكاة مواشية إنما حيبق عليها زكاة تجارة لو أخذها عوامل عنده مثلا عشر, عشر من الابل واسم شغلهم عنده أرض ويأتي بالماء ومشغلهم ليس في العوامل زكاة قدر الواجب فيها المسألة دي بقى عايزة حفظه شوي يعني هو عامل جداول أهيد بس نقرأها إن شاء الله سهل يعني مقدار الزكاة الواجبة في خمس من الابل شاه جذعة جذعة يعني صغيرة السن ما تم له سنة ودخل في الثانية او ثانية من المعز السنية ما تم له سنتان ودخل في الثالثة يبقى أول خمسة لو واحد عنده خمسة من الابل هيطلع لهم شاه عنده عشرة حيطلع شاتين خمستاشر تلت شيا عشرين أربع شيا يبقى كل خمسة بزود شا خمسة وعشرين لغاية 35 بنت مخاض من الابل يبقى انتقل من الغنم إلى الإبل يعني لو عنده خمسة غنم يعني خمسة وعشرين إبل هيطلع إيه بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت بنت مخاض يبقى المخاضة صفة الأمة أمها ماخض حملت فهي ماخذ أي حامل فإن لم يجد يجدها أجزاءه ابن لبون ذكر وهو دي أسماء للإبل يعني وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك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 خمسة بنت لابون لها سنتان ومن ستة واربعين لستين زود كام خمستاشر خلاص يبقى بيكرر عشر مرتين وبعدين زود خمستاشر حقه دي برضو اسم من أسماء القبل وهو ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل بلغت يعني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 وفي ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون بيكرر بقى تاني وبدأ بنت مخاط بنت لبون حقة جذعة وبعدين بدأ بنت لبون بقى بقوا اثنين بنت لبون ومن واحد من إحدى وتسعين إلى مئة زود كم؟ عشرين يعني كان بزود خمسة وزود عشرة وزود خمستاشر بقى بزود عشرين تلاتين حقتان ماشي فان زادت على 120 مش هيقعد بقى يزود كل مره هيبقى ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ايه حقة. وعمل لنا جدول عشان نحفظه وذلك لحديث انس بعد ال 120 كل تل... كل وكل 50 يعني 120 كام كام كام 40 3 يبقى 3 بنات لبون ماشي في كل خمسين يعني 130 ياخد يتاخد كام اه لا مفيش حاجه وتلت لازم تقسمهم 40ات ايه 40 يبقى 2 40 صح 40 و40 60 و وكام 80 و50 130 خلاص 2 40 1 50 يعني 2 40 كام 2 بنات لبون و 1 طب 140 50 و 50 و 40 صح؟ 2 و 41 2 حقتين و بنت طب 160 4 و 40 يبقى 4 بنات لبون 170 43 و 120 و 51 يبقى 3 بنات لبون و 51 و 1 حقة 180 ت... 42 بـ 82 وـ 52 خلاص يبقى 2 بنات لبون وـ 2 حقّتين 190 3 خمسينات وـ 40 يبقى 150 وـ 40 يبقى 3 حقّات وـ يبقى احنا ايه من بعد 120 بنحسبها كده قبل 120 بقى حفظ 5 فيهم والـ والعشر 10 فيهم والـ 20 والـ 25 غيرت 61 61 وـ 61 يبقى أنت تحفظ الجدول كده زي ما اقول كده من خمسة لتسعة شاه من عشرة لربعتاشر طب انت ما انتش ملاحظ حاجة ان من اول خمسة وعشرين الحساب من الايه لأ من الابل قبليه من الشاه ليه بقى رفقا بالغني رفقا عدد قليل الخمسة لو الشرعة قال له اتبح واحدة او تصدق بواحدة اجحاف صح؟ واحدة يعني خمسة في المية صح ولا ك 20% وده كتير جدا فالشرع قال له لا أخرج, اخرج من غير الايه من غير الابل طب ما يقول نص ابل او ربع ده برده اهدار للمال يعني عشان يطلعهم هيذبح واحده وكده ضاعت عليه انما هو اصلا واخدها ان الابل عنده ده مال واخده كمال يعني فمن حكمه الشرع ان جعله انه جعل الالعداد الصغيرة ان هي شياه يشتري بقى من بره وي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 ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه يعني لو واحد عنده 70 هيبقى عنده تبيع ومسن لو انت 80 يبقى 42. يبقى 42 لو عنده 90 ثلاث ثلاثات ثلاث 30ات وهكذا يعني دوكس ده الواقس يعني ايه؟ يعني واحد عنده تسعين احنا قلنا حيطلع كام؟ 3 تلاتة تابيع طب لو عنده خمسة وتسعين تلاتة برضه ستة وتسعين تلاتة برضه سبع لغاية كام؟ مية اول ما يخش مية يبقى كام؟ اتنين تابيع واحد مسنن مية واحد مية واثنين مية يبقى ده بيسموه واكس يعني الفرق بين الفريضة طي بيسموه وكذلك في القبل بس الواكس القبل بقى بيختلف لما يبقى العدد قليل لما غير لما يبقى كبير من 30 إلى 39 وعمل جدوله الغنم يجب تشوف بقى الغنم الواكس فيها كبير شوي الاربعين إلى مئة وعشرين شاه يعني لو واحد عنده أربعين طلع شاه لو واحد عنده مئة وتسعتاشر شاه 120 حيطلع شتين طب عنده 39 120 الى 120 121 شتين 120 ش و 121 شتين ل ومن 200 و1 الى ثلاث شياه ثم بعد 300 بقى تستقر الفريضه في كل 100 ش يعني عنده 500 يعني عنده 5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 الزكاة تكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره فيجب على السعي مراعاة السن الواجب إذ لا يجزئ أقل منها يعني لو عنده مثلا راح لواحد عنده قبل عنده مثلا خمس بنات لابون حيختار منهم واحدة أبناء لابون حيختار منهم واحدة يختار واحدة من إيه؟ من أوسطه لم الوعى ولم كالبز يعني واحدة متوسطة يعني لو هياخد لا من في العش واحدة لا من الوسط لا حلو ولا وحش من الوسط. إذ لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقير ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالغني ولا أخذ المريضة والمعيبة والكبيرة والهرمة لأن دي من مال الفقير هو بيأخذه عشان يحاب به الغني لأنها لا تنفع الفقير وبالمقابل لا يأخذ الأكولة الاكوله اللي هي الايه السمينه اللي, اللي بتاكل كتير مكلبضه يعني عند اهلها لان هي لما تتذبح حت ولا ولا الربا الرباء وهي التي تربي ولدها لو ذبحها ابنها ايه مش هيجي حد حاجه له بعد كده اللبن في بزازه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 الخلطة في عين المال خلطة أوصاف بقى معناها إيه معناها أن كل واحد يمتلك يمتلك جزء من الغنم وال والاتنين على بعض مع بعض بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض دي لها صفات خلطة أوصاف هي أن يكون نصيب كل منهما متميز معروف ويجمع بينهما الجوار فقط وهي بنوعيها تصير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 قالوا هم الاثنين اي احنا هنعمل زريبة واحدة ويبقى الاثنين دول مع بعض ياكلوا مع بعض وشربوا مع بعض ويباتوا مع بعض وكأنهم مالواحد دي بيسموا خلطة اوصاف الشرط بقى ان هو ايه ان يشتركوا في المراح المراح والمبيت والمأوى يعني يباتوا في فكان واحد خلصا ويشتركا في المسرح فيسرحنا جميعا يسرحوا مع بعض يعني يخرجوا مع بعض ويرجعنا جميعا والمحلب والمرعى والفحل فيكون فحل الضراب واحد مشترك لهم جميعا فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالكة المالي الواحد بتأثير الخلطة يعني العشرين وعشرين دولة تحبه فهم زكاة لأنهم أربعية ولو واحد معه أربعين و... و... و... معاه عشان يبقوا مية واحد يبقى, يبقى معاه إيه ستين وواحد تاني مع واحد وستين يبقى دخلوا مع بعض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 هذا يسمى أن يجمع بين متفرق يجمع بين قدشة الصدقة يعني أصحاب الأربعين الدولة سيجمعوها عشان يطلعوا إيه؟ شاء واحدة وأن يجمع بين مفترق واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين يجمعهم مع بعض عشان قطر إيه؟ يبقى عنده يفرق بينهما, يفرق بينهما عنده أربعين يفرق دي عشرين وعشرين عشان قطر ما يطلعش عليه زكاة نعم يطلع 3 لان ده مال 1 مال 1 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا